بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدته واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وجدكم وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ